إِنَّا مَا لَطَّأَتَ لَنَا بِهِ وَعَفُوٌّ نَّ وَعَفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات